الله خبير بما يصلعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن قروجهن ولا يبدين دينتهن ولا يبدين دينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على قنوبهم ولا يبجين سينتهن إلا لقرونتهم أو, أو آبائهم أو آبائهم أو آبائي قرونتهم أو أبنائهم أو أبنائهم أو أبنائهم او والهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او مثائهم أو, او ما ملكت ايمانهم او التاوي الى غريب للحبه من اللجاء او الطفل غير أول الإربة من الرجال غير أول الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أوراق النساء ولا يضربن بأرجلين ليعلم ما يخفين من زينتهم وتربوا إلى الله وَتوبوا إلى الله توبًا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون